w ciebie day fee ai Good. Yeah. Yeah. you um. خلينا أقول للدنيا بحليا وكل ألبي لأي ترحس خلينا للدنيا يا دنيا